أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفتلكم أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله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 من قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون